فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تطلع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 أفنجعل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كتاب فيه تَدْرُسُونَ إن لكم فيه لما تخيرون أَمْ لَكُمْ أيمان علينا بالغة إلى يوم الْقِيَامَةِ إن لكم لما تَحْكُمُونَ سألهم أيهم بذلك زَعِيمٌ أم لهم شُرَكَاءُ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أشيعة أبصرهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كذبة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم